أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميم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 فصال في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المصير وإن على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضعهما وصاعبهما في دنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فبنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكون ثقال حبة من خردن فتكون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 نذانك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واطصد في مشرك وغض من صوتك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 من كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الحجور نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غنيط ولئن من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله فالأكثر لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمجه من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم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 ثَمَّمَّ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَّانِك بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِير أَلَمْ تَرَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي أحر بنعمة الله لبريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كمل لدعوا الله مخلصين له فلما أجهى إلى البرف منهم مقتصر وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور <تصفيق> يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشيا يوما لا يجزي وَانِذٌّ أَوْ وَلَدُهُ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِنٌ عَنْ وَانِثِهِ شَنءَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ علم ده علم الشاعة وينزل الغيف ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليك خبير. بسم الله الرحمن الرحيم الافلام الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولا شفيع أفلا تتذكرون دبروا الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاد الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَى قَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينِ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِي مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لكم سَمِعُوا وَالْأَظْفَارُ وَالْأَفِئِدَةُ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا غَدْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ مِنْ قَبْلُ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي مُكِّنَ بِكُمْ ثُمَّ إِذَا رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذٍ نُجْرِمُونَ نَاكِسُ رُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّ لا موقن ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن عقل قول مني لا أملا أن جهنما من الجنة والناس فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إن مَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوا شُجْهَدًا وَسَبَّحُوا بِعَمْدِ رَبِّهِمْ فَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ الله أكبر Allah أkbar سبحانه Allah seyyidi تتجافى <tutun> جنوبهم عن المراجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم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 مَأْوَى نُجْنًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ الْنَّارِ كُلَّمَا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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَيْنِ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِهَا يَتَنَاوَضُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَرْمَ الْقِيَامَةَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ أَخْتَنِيفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِنَ رُمْكَ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أن إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم أن تضر إنهم من